وراني نترجى فيك نهار وليل وما قدرت تنزيد والصبر فنيتو يا ويا فيك نهار وليل ما قدرت تنزيد والصبر طلّع علي يا لذتك وخليل واسمك فيك بادي حطيت وياي وعلاش على حبيبك هم <test> <Slow�is> Atlas ده حفيد والشيخ محمد خطر الشيخ حميدات <تصفيق> ويا عزيز الغالي ويا اللي اسمك في قلبي حطيت حرامي أغتبيت سامي. تقديني طلي علي يا راه طول الحل من فراقك يا ما يرتاح القلب طلي جت بعيداً كي تنذرني وما نقدر يا عايش وطريق يا لك يا بيت والعمر عليك ثنيت واش <متصفيق> وما نبيعك وانا نشريك ما نبغيش عليك سمك غالي يا دلالي وزين مواتيك من